عند قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وتكلمنا ان الشفاعه حق لله سبحانه وتعالى ملك لله ان الشفاعه لله جميعا كل الشفاعه والآية كثيره في القران تحقق الشفاعه لله الا في استثناءات إذا رضي الله وأدين تكون الشفاعه حين ذلك وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعه وانها حق للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه باذن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه والشفاعه مدخل من مداخل الشيطان على الانسان حتى يوقعه في الشرك وكذلك فعل مع المشركين من العرب وغير العرب فلما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى من الجن والملائكه والناس والأشجار قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله يعني قربة لله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله هذا كلام الله سبحانه وتعالى يخبر عن كل ان أن هذا هو ما كان جواب هذا هؤلاء شفعاءنا عند الله هؤلاء ناس صالحين هؤلاء ملائكة طلبوا إلى الله وإن كان يعبدون الجن يضمنهم ملائكة هذه الأصنام إنما هي واصطة بيننا وبين رب العالمين فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك يسد الطريق وأخبر أن الشفاع حق لله سبحانه وتعالى لا تكون مختلفة وهذا المثال ممكن سبحانه وتعالى ولذلك تعجب أنه من المسلمين اليوم من يقول نفس الفجة هؤلاء شفعان عند الله هؤلاء الصالحين الله عظيم لا ندعوه مباشرة إنما لابد الوطن وهذا سوء ظن بالله وجهل بالله سبحانه وتعالى لذلك الملوك ملوك الدنيا يقول انت لا تستنى تدخل على ملك ملوك الدنيا او سلطان لا بد ان تاتي بواسطه تتوسط بهذه الواسطة الى الملك او السلطان فيقيسون ملوك الدنيا على ملك على الملك سبحان الله وتعالى وهذا سوء فضل بالله لماذا لأنه قاس المحتاج القاصر الضعيف صاحب العلم المحدود على لديه الكامل فإن ملوك الدنيا لجوا إلى الواسطة من عجزهم لا يستطيع أن يحصي رعيته وأحواله ولا يستطيع أن يشيط بهم علما وأحوالهم وأحوالهم ولا يستطيع يكفي جميع جميع رغية. لا بد من أعمال. لا بد له من أعمام. لابد بد من مسؤولين. لا بد من وزراء. لا بد من مزراء. فهذا أساسا من عجب في أجداد الإنسان. أما ملك الذي أحاط علمه بكل شيء لا تخفى عليه خافيه يعلم خار قارنة الأعين وما تقدم. قادر مشيئته نابله ان اراد شيئا قال له كفر وهو القائل سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوى لا عيال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم تشركون فكيف تحتاج الى هذا اعظم قلب اعظم سوء الله عندما قال ابراهيم فما ظنكم بالعالم لأن الأمر سره أنه سوء ظني بالله الشرك هو إلى سوء ظني بالله جهل بالله لم يقدر الله حق قدره فقدر الله حق قدره محتاج الى غيره فهذه مدخل أو طريق صدّ بالكامل. وشبه قضاء عليها بهذه الآية أو في جزء من الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بالذم ثم قال بعد ذلك ولا يحيون بشيء من حمه إلا بما شاء يعلم ما بين إيده وما خلفه ولا يحيطون بشيء من حمه إلا بما شاء يعلم ما بين إيده وما خلفه ما بين إيده من الحاضر والمستقبل وما خلفه في الماضي بمعنى ان الغيب لله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب الا الله لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده قل لا يعلم غير من في السماوات ومن في الارض الا الله الله سبحانه وتعالى يامر النبي فيصاحبون بذلك أن يقول للناس أنه لا يعلم الغيب إلا الله لأنه هذا مدخل آخر من مداخل الشرك يوقع الإنسان في الشرك الا في الحال فعلم الغيب لله وحده فكيف ياتي من يأتي يقول أن كلان يعلم الغيب وقد سمعت رجلا يقتل أو أعرف رجلا يقتل بأن جده يعلم الغيب وهذا شر عظيم بهتان عظيم الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فمن دون النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في هذه لا يبدأ من دون النبي عليه الصلاة والسلام في ومن البشر ومن الأولياء والصالحين والانبياء كلهم يدخلون تحت النبي عليه الصلاة والسلام إذا بأولى فلا يعلمون الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله. ثم قال بعد بعدها ولا يحزون بشيء من علمه إلا بما شاء. هناك رجل او رجال يستغلون السحر يدعون انه علم غيب فتاتي إليه ويقول لك انت فلان ابن فلان وفعلت بالامن كذا وكذا ويخبرك باشياء وكذا لاحد احوالك فالجاهل يغتر به إجترب هؤلاء، ويظن أنه بالفعل أنه يعلم الغيب، وهم يتخذون هذه الطرق وهذه السبل تبيدا على الناس، ويدعون لذلك أنهم من أولياء الله. الأمر خطير، هو ساحر عدو لله، ويدعي ويذعنهم أولياء الله في ابتغاء مال أو جاه منصب أو تعظيم الناس أو إضلال الناس. وما هو الا الساحر اذكر قصه رايتها ان كان هذا الناس الذي يفعل ذكر الاسماء التي ذكرته الان يدعي علم الخير ونصيه من اولياء الله فقام له رجل من اهل العلم فقال له اخبرني كم في يدي ادخل يده في جيبه واخرجها وقبضها قالوا كم في يدي فسكت أمام الناس ما سطع الرجل. قال عطيه خمس دقايق. انتظر خمس دقايق. ما خمسه دقايق؟ وهو يكاد أن يقوله بعينه. بعد ذلك سكت الى الناس هذا الرجل مه العين وقال يا أيها الناس ما هذا إذا ساحر دجال يريد ان يموت؟ هذا الرجل عين الرجل. وكل إنسان لديه قرين. فالذي تعرفه انت يعرفه قرينك فيبلغ الجن الذي عند هذا الداخل فيبلغك بما فعل لكن هو لم يعلم كم اخذ من جيبه من النقود هو نفس الشخص فجتريته العبد فبهك الداخل فهذه طريقه من طرق اولادها فالله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من عنده الا بما شاء قد يطلع الله سبحانه وتعالى الانبياء على شيء من الغيب نصرة لهم وتاييدا لهم وتصديقا لنبوته وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله ليلتزم من من يشاء فامنوا بالله رسوله. فهي معجزه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا باشياء من ذلك الوقت من قبل 1400 واربعمائه سنه انها ستقع وقع كما قال الصلاه والسلام اخبرنا انها من علامات يوم القيامه يتطاول الفجر والرعاء الشاهق في البنيان يتطاول يعني هناك منافسه واليوم ننظر الى هذه العمارات الشاهقه وهم يتطاولون كما قال عليه الصلاه والسلام تبقى في الوصف يتطاولون هناك مسابقه يعني هم فعلوا في ذبي البرج الكثير والآن سيفعل في أسعودية برج أكبر منه وقالوا وممكن بعد ذلك رجل آخر برج أكبر من ذلك هناك مسابقة في هذا وهذه هي المعجزه تكون كما قال النبي بالتفضل بوسقيق أما ما يفعله السبحان والكهنة والمشهد فإنما هو خرص وظنة يسترقون السمع، بإذن ولا يحقون بشيء من عينه إلا بما شاب يعني مشيئات الله. قد يسترقون السمع لمل الأعلى، إنهم يفعلون كذا وكذا. فيعصي بها الشيطان إلى من تحته كما جاء في الحديث أنهم يقفون على بعض ببعض هذا إلى أن يسترقون السمع. ولو شاء الله لم يسرق السمع. لكن ابتلاءا وفجنة من الذين ظلموا. فيلقيها هذا الشيطان الذي تحته حتى تطلق ويلقوها بثمس ساحر فيجدد معها مئة كرد ما قال عليه الصلاة والسلام فذلك فيصدق لذلك بعض ما قال وكذلك كل العلوم من علوم الدنيا وهذه الأسرار التي اكتشفت الآن أسرار الثوم واكتشافاتها كله في إذن الله لا يحثون شيء من علم الله أسا بإذن الله سبحانه وتعالى فذلك نعلم أن علم الغيب لله سبحانه وتعالى وحده وأنه إطلاعه لبعض الغيب لذلك ممن يصطفل للأنبياء ليس هو علم للغيب كامل العلم المطلق هو لله سبحانه وتعالى وأن العلم المحدود الذي يعطيه الانبياء إنما هو نصرتا وتأهيدا لهم هنا كذلك أغلق هذا الباب ثم بعد ذلك حتى أنا أريد أن اختصر قدر الإنكان حتى نستطيع الأمراض الأخرى لان الحديث عن امراض القلوب ليس عن شرك الله سبحانه وتعالى ولكن هذا علاج إذا عرفنا أن جميع النقوة قولتها للشرك وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يترك لنا حاجة غيره سبحانه وتعالى وأن النبي عليه الصلاة قد حذر وأغلق جميعه وقال مؤثي إلى الشرك يطمئن الموضوع يوحد الله يخلص لله النبي حتى في ذاته يقول لا تقروني كما أطرت النصارى أجل مريم فقولوا فإنما أنا عبد الله فأقولوا عبد الله ورسوله يعني لا تغلوا كما غلت النصارى في مريم غلو, غلو, غلو حتى اعبدوا وهناك قول كثيرة ذكرنا بعضها في الاسبوع الماضي طرق تؤدي الى الشرك بالله اغلقها النبي عليه الصلاه وهذا شيء من هذا كنا في الاسبوع الماضي ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان اغلق بعض الشرك قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض هذه مجبات أخرى كما قدمها في جاية الآية بمجبات أخرى لوحدانيتها فترى آية عظيمة من نخلقاته سبحانه وتعالى هذه الآية هذه المخلوق العظيم والكرسي كرسي الرحمن وزع هذا الكرسي السماوات والأرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل السماوات والأرض الكرسي كما تحلقته رميتي في صحراء حلق في صحراء وان مثل العرش وان مثل الكرسي عند العرش ذلك يعني السماوات السبع بهذه العرض وهذه السعه التي لا احد على مثله السبع عند الكرسي كحلقة في حلقه النبى في الصحراء كفاكهه في الصحراء كما نسبه الاصاغ هذا الى الصحراء شيء واذا مثل الكرسي عند العرش كذلك ذلك وانت ونتعمق في هذا المو... في هذا المعنى شيئا بسيطا اليوم عند الفلك اكتشف بان الشمس اكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة مرة الشمس أكبر للأرض بمليون وثلاثمائة مرة ونحن نراها بهذا الحجم الصغير لبعتها عنه والمسافة بين الشمس وبين الارض مئة وستة وخمسين مليون كيلو متر مئة وستة وخمسين مليون كيلو متر تقريبا يعني مسافه عظيمة لو جيت تضرت هذه المسافه كم ستقطعها بالكيلومترات كم ستحتاج تحتاجها يعني ملايين السنين هذا اعطيك كبيره جدا هناك برج يسمى برج العقرب النجوم بشكل شكل عقرب فيه نجم صغير في الوسط اصغر هذه النجوم لونه احمر يسمونه قلب العقرب هذا النجم الصغير المتلاثي يسع لجمسه وللأرض وللبساته بينهما هذه أفضل مجلوب برد وهناك مجرات غير هذا الدرب درب السبانة إذا نزور هناك جروب أخرى مجرات أخرى آلاف المجرات فما نحن؟ ما هو نحن. ما هي الأرض؟ لا شيء لذلك استدلأ أحد علماء العجاز العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض عن الدنيا لو تسوى عند الله جراح بعوضة ما تقع منها الكافة قال قالوا لأن الدنيا هذه الارض السماء والأرض التي هي الدنيا التي نراها يعني لا تتشك حتى لا تتوي قناح بعوضة لا تتوي جناح بعوضه ولذلك سقى الله من أهل كافر المشرح لنعم الله خلقه الله وعبد غير الله اعطى حق الله لغير الله سقاه هذه ترى لي نعم المساعد الزائمة فترة بسيطة نمتعه الله سبحانه خلاله. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يقوده يعني لا يتعبه ولا يجده يعجزه حذر السماوات والارض وما بينهما ومن فيه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ثم ختم الآية بقوله إذن إثمان عظيمين وهو العلي العظيم عليم سبحانه وتعالى فوق خلقه كما ذكر في سبع ايات في القرآن الكريم الرحمن على العرش استواء استواء يليق بجلاله وماله لا, لا نعلم كيف لكن لا نكذب الله لا نكذب الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله فيه هو أعلم بنفسه من خلقه أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها عمّة كيف سيكون الجواب عن هذا السؤال والقيام كما قال الله في القرآن أكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها عمّة لا أحقا بها عمّة علم أنه ما تشيطوا بها الا إلا فهو عليم سبحانه وتعالى وفوق عرشه وخلقه وعظيم وهذا كذب هذه العورة التي أحليناها من هذه بره هذا المثال. عظيم سبحانه وتعالى كبير سبحانه وتعالى فكيف يعبد غير الله كيف يكره حق الله سبحانه وتعالى وما خلق الجن والانس إلا للعباد ما يريد منهم رزق وما يريد أن يعبد فإذا علمنا ذلك إخواني وخواتي هذا, الـ هذا الـ هذه هذه الصفات هذا هذا الرب العظيم خلص القلب أيش خلص القلب من الرياض لغير الله خلص القلب من دعاء غير الله سبحانه وتعالى خلص القلب من التوكل على غير الله سبحانه وتعالى هناك مشكلة صارت في بعض الناس أن هناك من الناس من يذهب في المعرض مريض به مس أو ما شابه ذلك كل التعلق بهذا الانسان يقرأ كأنه هو الذي يشتيه هو الشابي كان هذا الإنسان الذي يضرب هو الشافي هو الشافي الله سبحانه وتعالى الإنسان يأخذ نسباب يرقي نفسه أو يرقى إذا, إذا لا يستطيع ان يرقي نفسه لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بذير الله سبحانه وتعالى ولذلك قد يقع في هذا الباب للناس الناس يقع في هذا الباب حيث أن من التجاوزات من بعض القراء ينبغي تسدين عليهم وإن كان لدينا هذا هو مقامه لكن بشكل سريع هناك ما هو يقرأ يتجاوز مثل خلوة وهذا خطر لكن خير الإنسان نفسه هذا القرآن شفاء تقره أن يغيره هو شفاء الله سبحانه وتردوه شفاء وأنزلني القرآن ما هو شفاء فيرفي الإنسان نفسه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى يأخذ السبب ويكون قلبه متعلق برب السبب ربي السلام سبحانه وتعالى وقد خطر ببالي أن هناك من الناس قد يأتي في كما نسمع هل أنت شرك؟ نحن مسلمين نحن موحدين نحن نصلي ونصوف نقول له نعم أنا لنفسي قابلت رجل في المدينة رأيته من قبر النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يعدين وتوجهنا في قبر ويدعوه فقل له توجه للقبلة واجعو الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ وهو كان نصراني وفرنسي يتكلم عربي شيئا فقال لماذا هذا رسول الله يشفيني يرزقني يعطيني بهدره فقلت له الله سبحانه وتعالى يقول في القران واذا ما رزقه يشفيني يحكي عن ابراهيم هو الشافي ما سمعتم فهو حاله انه لن يعبد اذا فصار يعبد محمد كان يعبد عيسى يدعو عيسى يا عيسى اشفيني يا عيسى اعطيني يا عيسى اغفر لي ذنوبي وهو الان ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام ويفعل نفس الفعل مع النبي عليه الصلاه والسلام قريب ذلك ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح اللهم لا تجعل قبري عيسى اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد من ذنوبك وهذا الامر طويل وندخل في المره الثانيه أمراض القلوب وهو مرض الكبر هذا المرض الذي حقيقته الجهل سبحانه وتعالى فالانسان متكبر جاهل لله سبحانه وتعالى ولا بد ان نعلم ما هو الكبر النبي فعل الغناء قال في الحديث لا يدخل الجنه من كان في صده ذره ذرةه الكبر فقال رجل وقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعلم حسنا وشعره حسنا ولبسه حسن ومركبه حسن فقال الكبر فقال ان الله يحب الجمال الكبر بطر الحق وغطر الناس فاذا هذا هو الكبر بطر الحق وغنى بطر الحق يعني عن الحق عدم مؤول الحق تقول له قال الله قال الرسول لا يطرح وله أسباب كذا وغمط الناس احتقار الناس الحق له أسباب وله صور وأذكر مثلا مرة في جانب المسجد بيت الله الحرام رجل الضغط عند جانب بيت الله الحرام فقلت له يا رجل أنت بجانب بيت الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المقدس وقد حرم العلماء الدخان. فنظر إليه وهو ينظر الدخان ويقول حرام عليه هذا بطر عن الحق استكبار اليهود كل العرب بأن ساقط <تصفيق> يأتي فيه النبي خاتم الأنبياء وأنثى وقاتلونهم ويظهرون ويظهرو عليه فلما خرج النبي عليه السلام إلى العرب تكبر لم يقلوا هذا الحق تفهموا الله فالكبر طريق إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى إلا من تواضع الحس ثلاثة منها. أبو جهل لما سأله أحد الخرجال لماذا لم هل كان نج هل يعرف النبي صلى الله هل كان يكتف فقال والله لم نعلم نعلمه إلا بصفة من الأمين فقال لماذا لم تصل به فقال ان قريش أن بني هاشم كنا ننافسهم في كل شيء أطعموا وأطعمنا وسقوا واتقوا وسقينا وحجوا وحجم ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا فيه نبيه فمن أين ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به فكان سببا لكفرهم وصدودهم الكبر تكبروا عن الحق رفضوا الحق بسبب وكذلك هناك من الناس طوائق كثيرة من يصدق الكبر سواء بالتعفص للأجداد أو ما شبذك عن الحق تقول له النبي عليه الصلاه والسلام نهانا على أن نعرض القبور، أن نبني على القبور فلا يقبل ذلك ما يقبل؟ حديث يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام أحاديث <تصفيق> كثيرة. كثيرة ولكن لا يقبل فهناك قبور كثيرة تكون سببها الكبر وهناك نصد الناس احتقار الناس ومن احتقار الناس عدم الغابة على الإنسان فالإنسان المتكبر هو الإنسان الحقيقة بأنه بعيد كما قلنا وذكرنا حقيقة الإنسان وحقيقة الدنيا من هو في الإنسان لا شيء لا شيء من عبوة الله سبحانه وتعالى ولكن أجل هذا النقص بعيدة هو يريد أن يكمله في بحي الناس ضعر خطه للناس، يمشي في الأرض مرحا مختالا يتفاخر على الناس كل هذا الكبر، ولذلك كانت الوصية لقماة منهم، ولا تسعى خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحًا، ولا تمشي في الأرض مرحًا إن الله لا يحب كل مخالف فخور، فتصعب الخلق يصفح من الناس كما نقول نحن يصفح، يصفح, يصفح. يصفح وجهه عاد استكبرا عجما استكبرا لهذا الناس يمشي في الأرض مرحا في ولذلك أنها النبي عليه الصلاة والإذار لأن الانذار من صفة المتكبرين وإن كان كل مسلم الإذار متكبر لكن طريق للكبر لذلك جاء في حديث ابن عمر عندما دفع على النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ قال عن أحبوظ ابن عمر قال: وكنت لابساً ثوماً يطاقوا إلى الأرض فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ان كنت عبد الله حقا فرفع عبد الله بن عمر إلى الى نصف وبقي على ذلك الى المال لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت عبدا عبد الله حقا لان ليس من صفه العبد الممزوج الضعيف الفقير ان يلبس رداء الكبر يلبس رجاء الكبر وهو عبد مبدوك هل رئيس عبد مبدوك؟ يتكفر على سيده؟ ما يمكن هذا؟ فكيف الإنسان الضعيف هو عبد لله مملوك لله الله؟ الله قادر عليه يتكفر ويلبس رجاء الكبر ولذلك جاء تحديث الكدسي عن الله بن تعالى أنه قال الكبرياء رجائي والعورة إذاري فمن أدعني في أحدهما قصمتوا في واعتين قدفتوا في يعني أنها خاصة بالله سبحانه وتعالى الكبرياء بذلك سبحانه وتعالى هو المتكبر سبحانه وتعالى لذلك كانت نصفاته أنه متكبر وأذكر أن أحد أخوات سألة انها كانت تناسج أحد النصارى فتقول أن عندكم ربكم تسكنهم بينهم متكبر وأن اسمه من أسمعهم متكبر كيف يكون ذلك؟ ما هذا رفض متكبر؟ لأن بكمال الصلاة أن تكون محيطة بكل شيء، فهو قوي سبحانه وتعالى، ورحيم، ورحيم، وودود، وغفور، وثواب، وستير، وفي نفس الوقت قوي عزيز متكبر متعظ عظيم. فهذا كمال لله سبحانه وتعالى فالإسلال ذلك كان فيه صفاته لكنه ضعيف هذا يعتبر عنه نقص. لكن كمان لله سبحانه وتعالى فهذا جهل في الله هذا جهل بالله. كذلك من غض الناس احتقار الإنسان عن الأنسان فلان به كذا وفلان به كذا وفلان به كذا وفلان به كذا هذا خطأ وقد استخدم النبي عليه الصلاة الكفر وهو دون كفر دون كفر فالمؤمن يحب المسلمين في قلبي محبه المسلم كلهم رحيم فيه يحب لهم الخلا يحبهم لنفسه إن حب احب لله وان أبغض اربط لله ان ابغض اربط لله لانه عاص لله سبحانه وتعالى مقصر مع الله سبحانه وتعالى وإن احببت احببت لله لي ليس لماله وليس لجهد وليس لنفسه انما لله انما لله هكذا هو المتواضع يعرف حقيقة الأنف. انه مسافر في الدنيا مسافر إلى ربه وأنا من بالخلق الله كلنا من آدم كلنا من آدم وارم تراب فهذه صور أخرى من صور الكبر كذلك من أسباب الكبر السفاحر بالمال ومن أسانه السفاحر المال يتفاخر من النام بالمال يأتي بالعجائب يريد أن يأتي بشيء ما احد عنده ما أسبب أن فعله لماذا؟ يريد أن يشعر هذا الشعور أن فوق الناس أن ننطوقها ولذلك ما تهلت القرى إن منها مدن تكفرين قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نولي عية أمرنا فيها فتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تثمين فهؤلاء المترفين لا يراعون الله في اموالهم ولا يستحضرون ان هذا المال عند الله وان هذا ما اوتوا فهم من الله سبحانه وتعالى من عندهم من ورد قصمه الله ابتلاء لهم وفتنه وشافه فاذن يتكبرون عن الناس كما فعل قارون خرج على قومه في دين وفي ذهب وفي يتفاخر على قومه فضعاف القلوب تمنوا ان لو اعطوا كما اعطي قارون بسبب كبره، بسبب كبره. الله سبحانه وتعالى قل إن ولا تمشي في الأرض مرحى إنك لن تخلق الأرض ولا تمدغ الجبال طوله. يعني الإنسان ينظر لهذه، ينظر على ماذا؟ ينظر لهذه الأرض، ينظر للسماء، ينظر للعالم الخالق. في هذه العظمة ماذا؟ تدل بعظمة الله سبحانه وتعالى. فعظمة ماذا؟ من عظمه الخالق فبذلك يعلم حقيقة فيتواضع لله سبحانه وتعالى وأما عن علاجه كما ذكرنا الآن أنه يتذكر حقيقة أمره وحاله وماله، أنه حاله عيد وحكرة أمره ببقى وأنه ماله لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى على ما فعل وعلى ما قدم فلا يتكفر ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اسباب تولي الكبر وذكرنا منها الاسباب وذكرنا منها اقامه الناس من مجالهم وكان النبي عليه الصلاه والسلام ان يقيم الانسان اخاه من مجلس ويجلس مكانه تكبرا بتجبر لان هذا لا سبب الكبر وكذلك حب القيام بالناس الاحد يدخل الانسان لا يجلس حتى يقوم الماكله تعظيما لهم وكان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل الى اصحابه ويدعمرهم بالجلوس ويأمرهم بالجلوس وهناك مرض آخر وهي حقيقة تجدها متصلة ببعضها البعض يعني لو كانت أمنة في هذه الأمراض نجد أنها كالتلسلة إن عالم الانسان قلبه يحصل منها أوبعه أو المرضى الأول ومرة الثالثة المرة الثالث ومرة الثالث حتى يوصله الشيطان إلى غايته وهي الكفر أن يوصله الكفر بالله والشرف بالله هناك مرض وهو مرض الحسد وهذا مرض عضال وليس هناك انسان الا وفيه حسد يقول الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد اذا حسد فسماه حاسد لكن متى نتعونه اذا حسد لذلك يقول شيخ الاسلام تيه رحمه الله يعني كل لسان حاسم فالكريم يخفيه واللئيم يبديه لسان الكريم المؤمن يعالج هذا الحسد يخفيه يغفر اما اللئيم الجاهل يبديه يظهر الحسد في لسانه وفي اعماله طواله والحسد هو اول ذنب عصي الله به في السماء وفي الأرض، فإذا عصى الله سبحانه وتعالى بالحثد، حثد آدم، قال أنا خير منه، خلقتهم من تراب وخلقتني، خلقتهم من خلقتني من نار وخلقتهم من طين، فأدى به الكذب، الحثد أدى به الكذب، استكبر على أن يسوع، سأل ماذا حدث؟ حدث سلب للكذب. وكذلك كان سببا لاول ذنب علمناه في الحرم فقتل احد ابني ادم اخر لان هذا تقبل منه قربانه وهو لم تقبل منه فقتل حسدا فضل الحسد ادى الى الشرك والكفر بالله وادى كذلك الى القتل كله عن طريق الحسد وكذلك له... هو سبب الشرور. منبع الشرور كلها من الحسد لا بد ان الحسد له مدخل في جميع الشرور فالحسد سبب للهوى والقل والبركات وهو سبب كذلك للكفر فتجد للناس الناس من الجاه الحسد يستحق وقد قال عليه الصلاه والسلام من جاء كاهن او عرافا فصدقهم ما يقول قد كفر لمنزله على محمد لماذا هذا ذهب الى حسدا لماذا فلان افضل مني لماذا فلان عنده كذا وما عندي لماذا فلان أجمل مني لماذا فلان جاءها اللوز وما زلت فتذهب الى فتقع في كفر الله فكل سهم الحسد ثم الحسد ثمرته النكد والضيق والكرب فذلك قعده المكروب ضاقت صدره اذا راى في فيه الخير حزن وعلاه ال ال الكرم واذا راى في الناس مصيبه انشرح صدره وفرج كله سواه سؤقد بالله حقيقه الحث سؤقد بالله لانه نسى ان هذه ارزاق وانا الله جاري امور الناس وبيته سمور قرزاق وأنه قد قسم بين عباده إسمه بحكمته وعجله وأنه في حقيقة الأمر معترض على إسمة الله الحاسب معترض على إسمة الله وكذلك في تمراته العجل فالحاسب هو عاجل لأنه عاجل كثلا يرى أخاه نال ما نال لأنه وصل بالسبب لكنه عاجل عن السبب فيحكم ويتكبر فالحسد أعود قتابة منهم أمره عظيم ويرجي أضواب كثيرة منها المال ومنها كما قلنا الزواج حتى العلم حتى العلم من الشيطان على أهل العلم الحسد يتحاسدون قد يقع مثل ذلك لكن العلماء الربانيين هؤلاء الحسد وعالجوه وإن من علاج الحسد ان تعلم وتؤمن وتوقن بان الله هو الرزاق وانها لن تتنفس الا وقد سوفت رزقها فكما ان الاجل يتبع كفه وكذلك الرزق يتبع صاحبه لا تمس نفسك الا من رزقها بالكامل فالإنسان العاقل يكثر من الشكر وهذا أمر آخر لعلاج الحزن يقول الله سبحانه وتعالى لأولئين شكرتم لازيدنكم فيعلم بأن الشكر تأمل الزيادة فيشكر على الموجود ويصبر على المفقود يصبر على فوقت ما, فوقت ما الذي ليس عنده عليه ولا نبلغ, ولا ولا نبلغ لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال ونقص فالإنسان العاقل يشكر على الموجود ويصبر على المفقود وكان النبي عليه والسلام يدعو وهذا علاج آخر من الحكب فكان يقول وثلث سخيمة قلبي يعني طهر قلبي من الحكب والحسد. كذلك من علاج الحسن أن يعلم الإنسان فضيلة سلامة القلب سلامة وكل لنعلم تسفى ذلك الرجل الذي نجعله السلام قال يطلع عليكم رجل اهل الجنة ثلاث مرات ويطلع نفسه رجل فيتأرى الصحابة عن أعماله وعن ماذا فعل فقال أني أبيه وليده في قلبي على أحد غيره والأحسن يعني أبيه سالم مصدر لا يحفل أحد ولا يضل أحد ولا يحفل على أحد ولا يحفل لقصته شيئا على مسلم فهذا سلامة القصر أوجبت له الجن أوجبت له الجن كذلك الإنسان يعلم ويؤمن أن يصمعك أحد كامل فإنه إذا اعطي أحد شيء منع شيئا آخر قد يعطي الإنسان سجد الإنسان غني لكن منع الولد وجد إنسان عنده البرية، ولكن من أعمال. تجد إنسان جميل، إمرأة جميلة، ولكن حرمت الله، وبلاده. فهذا هذا الإنسان لا أحد كان. والإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى أن يزفر، ويسأل الله من فضله، ويسأل الله من فضله. ولا تتمد ما فضل الله به بعمرك. للإنسان الرجاء ينصيبه من مستثبت وللإنسان اكتسب من مستثبت وسألطان مستثبت علاج آخر الحفظ ادعو لي محسن الإنسان تشعر في قلبك أنك تحسنه ادعو له اقهر نفسك عالم قلبك بان تدعو لأخيه فقد تكون صعبا إنها صعبة لكن هذا هو الحياة الدواء الدواء مر. لأن الدواء تجد مرارة كذلك هذا من نفسه لكن كذلك الدواء المحسود هو ثقيل على النفس لكن حقيقته هو الشفاء لهذا المرض العضال كذلك هناك مرض آخر وهو مرض طمع وأنا وهو درجات يرفع عما في الناس يتطلع الى ما في الناس شرق عدم قناعة كذلك عدم منفع عدم عزة عدم قلة كرامة فتجمع الطمع والجشع وهذا, وهذا المرض يدخل في كثيره كثيرة بها المال الطمع في المال والزيادة فيه والمسابقة فيه حتى لو طرف المحرم وهذه الشهرة طمع في الشهرة وفي المنصب طمع ينافس في ذلك ويقع في الظلم لان يصل الى, الى المبتغاه وكذلك الطمع في الشهوه هناك عوده لله من الناس من يطمع ويسافر ويدفع مبادئ طاعله ويذهب الى تلك البلاد الفاسقه ليسافر في, في الاثام والشرور والعياذ بالله نقيضاً أولاً، نقيضاً لكي هناك سخيراً، ونسابقون في المعارض الأثانية ونذكر لهم خمسة في فمثلا فمثلاً المرأة، الزوجة التي تستفت القناع تجدها تعقد المقارنات بينها بين زوجها، أو بينها وبين صديقاتها فلان فيها كذا، فلان زوجها كذا، فلان كذا ابنته، لذلك تذكر مقارنات كثيرة بحيث أنها ت يعني قد يكون الإنسان التي تقيس نفسها عليه حاله تقيح حال الرجل تلك الأسرة، تلك البيت، هناك أغنياء تقيس نفسها عليه بذات بساعي عدوك حتى أنه قد يذهب إلى الاقتراض يذهب إلى رجل تقترض في من أجل أنه يسافر أو أنها تشتري ذهبا معين أو تشتري غرضاً معين تفاخر به النساء تفاخر به النساء فيصبح الزوج مسكين بين هم الزيت وبين هم الزوجة همين زوجة صريبة النساء وتحقق لشأن زوجها بالمقارنة بين الجزء والجزء الثاني من اثاره ان الطمع سبب في داره الحرماك عدد الصناع فالانسان الذي يطمع وعنده الجشع قد يحرص على اكتساب المال من اي طريق لا يبالي ياتي به من المخدرات ياتي به من الرشوه ياتي به من النصب والاحتيال على الناس برعب الثقارات، في السلسرات، في غير ذلك أمور كثيرة، كل بسبب الطمع والجلس كذلك من أثناء الطمع التفاخر تفاقر الناس وضم الفقراء تصعيد الحياة اليوم الزواج صعب جدا يشوف هذا أثناء الطمع والتفاقر فالتفاخر أسناء الطمع يفاقر الإنسان ويتكبر يأتي يفعل يقطع في الزواج يقول ويظهر عند الناس خسرت الزواج خمسين أمين. خسرت الزواج كذا كذا لكن ما عند النساء ويستهزئنا كل حد تقول أنا ضاع من وقد تكون لدينا السلام وقد قال الله عليه وسلم على أن تشكر لنا دميا كلامك كلامك نبيك هذا النساء ما لم طمع شم. طمع في الناس. طمع, طمع. في في الاستغلال الناس من من الناس السنه كل طمع تعرضوا لافكار كثيرة على الطمع وعنده عن كده أن هذا الطمع يجعل انهيار اشياء صعب على الناس صارت الناس ماديين لا يبالي 接著還不然Netflix了